Miss... Who مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِتْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلْهُمْ والله هو Yeah. 117. الله كثيرا لعلكم تفلحون 118. وإذا رأوا تجارة أوله ومن فضوا إليها وتركوا كقار we want in